فإن التوبة يحتاجها كل مسلم كل أحد حتى عباد الله من كملهم من رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام من الصديقين من الشهداء كلهم يحتاجون هذه التوبة ما من أحد إلا وأذنب والموفق الذي تاب فتاب الله عليه فارتفعت درجاته عند ربه بتوبته لو لم تذنبوا يقول صلى الله عليه وسلم لو لم يقع منكم ذنب لذهب الله بكم وأتى قوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم وليس في هذا دعوة إلى الزنب إلى الوقوع به وإنما هي دعوة في الحقيقة إلى أن نعبد الله جل وعلا بالتوبة إلى أن نستقيل من الله عثراتنا إذا وقعنا وأسرفت علينا أنفسنا بالذنوب أن نعرف لنا ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة نلجأ إليه لجوءنا إليه سبحانه لطلب طلب التوبة هذه عبادة يكافئنا جل وعلا بأن يقبل توبة لا التائب إذا تاب ومع ذلك يبدل سيئاته حسنات أول آثار التوبة في من تاب توبة نصوحا نجي في قلبه انشراحا وسكونا وهدوءا وطمأنينة لا. ولهذا التائب يجد لذة عقب توبته لا يجدها غيره ولنعلم من آثار التوبة أن الله يفرح بها من عبده